بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا هُوَ اسْفَلَ السَّافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ من فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين